وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكان تبوابا وسيرت الجبال فكان السرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا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 وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذابا وكل شيء إن احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا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 إ ن ا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم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 أ ب ص ا ر ه ا خاشع يقولون ائنا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما ناخره قالوا تلك إ ذ ا كره خاسره ف إ ن م ا هي ز ج ر ة واحده ف إ ذ ا هم بالساهره هل اتيك حديث موسي إ ذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغي فقل هل لك إ ل ى أ ن تزكي و أ ه د ي ك إ ل ى ربك فتخشي ف أ ر ي ه الموسي آ ي ة الكبر فكذب وعصي ثم أ د ب ر يسعي فحشر فنادي فقال أ ن ا ربكم لعلي ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ه ولولي إ ن في ذلك لعبره لمن يخشي أ أ ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء بنيها رفع سمكها فسويها و أ غ ط ش ليلها و أ خ ر ج ضحيها والارض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج منها ماءها ومرعيها والجبال أ ر س ي ه ا متاعا لكم و ل ي ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جيئت ا ل ط ا م ة الكبر يوم يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعي وبرزت الجحيم لمن ير ي ف أ م ا من طغي و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدني ف إ ن الجحيم هي الماوي و أ م ا من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي ف إ ن ا ل ج ن ة هي الماوي يس أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا ن مرسيها فيما أ ن ت من ذكرها إ ل ى ربك منتهيها إ ن م ا أ ن ت منذر من يخشيها ك أ ن ه م يوم يرونها لم يلبثوا إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحيها الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أ ن جيءه لعمي وما يدريك لعله يزكي أ و يذكر فتنفعه الذكر ي أ م ا من استغني ف أ ن ت له تصدي وما عليك أ ل ا يزكي و أ م ا من جيءك يسعي وهو يخشي ف أ ن ت عنه تلهي كلا إ ن ه ا ت ذ ك ر ه فمن شيء ذكره في صحف مكرمه م ر ف و ع ة مطهره ب أ ي د ي سفره كرام برره قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه من أ ي شيء ان خلقه من ن ط ف ة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أ م ا ت ه فاقبره ثم إ ذ ا شئ ي انشره كلا لما يقض ما أ م ر ه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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا و ف ا ك ه ة وهبا متاعا لكم و ل ي ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جيءت ا ل ص خ ه يوم يفر المرء من أ خ ي ه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 ووجوه يومئذ عليها غبر ه ترهقها قتره اولئك هم ا ل ك ف ر ة الفجر الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا الشمس كورت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 مطاع ثم أ م ي ن وما صاحبكم بمجنون ولقد ارئه ب ا ل أ ف ق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ف أ ي ن تذهبون إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين لمن شئ منكم أ ن يستقيم وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين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 يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أ ي ص و ر ة ما شئ ي ركبك كلا بد تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أ د ر ي كما يوم الدين ثم ما أ د ر ي كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأسفل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 وما ادري كما سجين ّ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلي ُ عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إ ن ه م ل ص ا ل الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفي عليين وما أ د ر ي كما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون ان ال أ ب ر ا ر لفي نعيم على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكين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 私たちはこの世の ا, أ ل ありません。 وما أ ر س ل و ا عليهم حافظين فاليوم الذي ن آ م ن و ا من الكفار يضحكون على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون هل ا ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا السماء انشقت و أ ذ ن ت لربها وحقت و إ ذ ا ا ل أ ر ض مدت و أ ل ق ت ما فيها وتخلت و أ ذ ن ت لربها وحقت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 وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا و أ م ا من أ و ت ي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظن الي يحور بل إ ن ربه كان به بصيرا فلا أ ق س م بالشفق والليل وما وسق والقمر إ ذ ا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إ ذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء إن شهيد إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات لَهُمْ ج ن تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير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 خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السراهر فما له من قوه ولا ناصر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 الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أ خ ر ج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إ ن نفعت الذكر سيذكر من يخش ويتجنبها ل ش ق ي الذي يصلى النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أ ف ل ح من تزكي وذكر اسم ربه ف ص ل ي بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا وال آ خ ر ة خير وابق ي إ ن هذا لفي الصحف لولي صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم هل أ ت ي ك حديث الغاشي ه وجوه يومئذ خاشع ع ا م ل ة ناصبه تصلي نارا حاميه تسقي من عين نانيه ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في ج ن ة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه و أ ك و ا ب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه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 لست عليهم بمزيطر إ ل ا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إ ن إ ل ي ن ا إ ي ا ب ه م ثم إ ن علينا حسابهم الله أ ك ب ر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 ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتليه ربه فاكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ا ه ا ن ا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ي له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ا ولا يوثق وثاقه أ ح د يا أ ي ت ه ا النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي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 ايحسب أ ن لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب أ ن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن جدين فلاقتحم العقبه وما أ د ر ي ك ملعق به فك رقبه أ و إ ط ع ا م في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أ و مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آ م ن و ا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحم اولئك اصحاب الميمن ِ والذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا ه م اصحاب المشام ِ عليهم نار موصد الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إ ذ ا تلاها والنهار إ ذ ا جليها والليل إ ذ ا يغشيها والسماء وما بنيها و ا ل أ ر ض وما طحاها ونفس وما سويها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقويها قد أ ف ل ح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها اذ بعث أ ش ق ي ه ا فقال لهم رسول الله ن ا ق ة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إ ذ ا يغشي والنهار إ ذ ا تجلي وما خلق الذكر و ل ا ن ث ي إ ن سعيكم لشتي ف أ م ا من أ ع ط ي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر و أ م ا من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إ ذ ا تردي إ ن علينا للهدي و إ ن لنا ل ل آ خ ر ة و ل و ل ي ف أ ن ذ ر ت ك م نارا تلظي لا يصليها إ ل ا الاشق ي <تصفيق> الذي كذب وتولي وسيجنبها ل ت ق الذي يؤتي ماله يتزكي وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزي إ ل ا ب ت غ ا ء وجه ربه لعلي ولسوف يرضي الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلي ولل آ خ ر ة خير لك من ل و ل ي ولسوف يعطيك ربك فترضي أ ل م يجدك يتيما فاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا ف أ غ ن ي ف أ م ا اليتيم فلا تقهر و أ م ا السائل فلا تنهر و أ م ا ب ن ع م ة ربك فحدث الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ا ل ذ ي أ ن ق ض ظهرك و ر ف ع ن ا ل ك ذكرك ف إ ن م س ا ل ع س ر ي س ر م ي ن من ا ل م س ل ي المسلمين م المسلمين ص ب و إ ل ى ربك ف ا ل م س ا ل ل ه أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد ل م ي ن لقد خلقنا الانسان في أ ح س ن تقويم ثم رددناه أ س ف ل سافلين إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم أ ج ر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أ ل ي س الله ب أ ح ك م الحاكمين الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق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 إ ن إ ل ى ربك الرجع أ ر أ ي ت الذي ينهي عبدا إ ذ ا صلي أ ر أ ي ت إ ن كان على الهدي أ و أ م ر بالتقوى أ ر أ ي ت إ ن كذب وتولي أ ل م يعلم ب أ ن الله يري كلا لئن لم ينته لنسفعن بناصيه ناصيه كاذبه خاطيه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه في ل ي ل ة القدر وما أ د ر ي كما ل ي ل ة القدر ل ي ل ة القدر خير من أ ل ف شهر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 أ ه ل الكتاب والمشركين منفكين حتى ت أ ت ي ه م البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جيءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حُنَفًا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم ان الذين كفروا من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 يومئذ يصدر الناس أ ش ت ا ت ا ليروا ع م ا ل ه م فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ف أ ث ر ن به نقعا فوسطن به جمعا إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود و إ ن ه على ذلك لشهيد و إ ن ه لحب الخير لشديد أ ف ل ا يعلم إ ذ ا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إ ن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم القارع ما القارع وما أ د ر ي ك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في ع ي ش ة راضيه و أ م ا من خفت موازينه ف أ م ه هاويه وما أ د ر ي كما هي نار حاميه الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم لترونها عين اليقين ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان ال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 الذي جمع مالا وعدده يحسب أ ن ماله أ خ ل د ه كلا لينبذن في الحطم ه وما أ د ر ي كما الحطم ه نار الله الموقد ه التي تطلع على ل ف د ه إ ن ه ا عليهم موصده في عمد ممدده الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م تر كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل أ ل م يجعل كيدهم في تضليل و أ ر س ل عليهم طيران بابيل ترميهم ب ح ج ا ر ة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش إ ل ى ف ه م ر ح ل ة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع وامنهم من خوف الله أ ك ب ر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 الذين هم يراهون ويمنعون الماعون الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر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 الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أ غ ن ي عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب و ا م ر أ ت ه حماله الحطب في جيدها حبل من مسد الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ك ف أ احد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 من شر الوسواس الخناس الذي い深い深い深い深い ا い深い深い深い深い深い ن い深い深い深